يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أعظم من كل عظيم، يا عزي من كل عزيز، يا أقوى من كل قوي، يا غنى من كل غني. يَا دُوْمَ مِنْ كُلِّ جَوٍّ يَا رَحْمُ مِنْ كُلِّ رَءُوفٍ يَا رَحْمُ يا أجود من كل جواب يا أرأف من كل رؤوف يا أرحم من كل رحيم يا أجل من كل جليم سبحانك يا لا إله الامان الامان اجرنا من النار واسالك باسماءك يا قريب